بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الحديث حديث عباده ابن الصامت بن قيس بن أسرم السالم الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نقرب هذه المسألة قبل الكلام على بعض التفصيلات قراءة الفاتحة ورد فيها مثل هذا الحديث الذي ينفي صحة الصلاة بإطلاق لأن النفي هنا لا صلاة إما أن يحمل على الذات وهي موجودة فإن وجدت انتقل بعد ذلك إلى الصحة فلا تصحح الصلاة إلا بدليل فهنا يحمل على الصحة لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب وقوله لا صلاة الصلاة هنا نكر في سياق النفي لا صلاة نعم ويشمل ذلك يكون للعموم فيشمل ذلك الصلاة السرية والصلاة الجهرية فلو أخذنا بظاهره لو أنه, لو, لو أنه لم يرد في المسألة إلا هذا الحديث لقلنا بلا تردد بأنه لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة خلف الإمام وللإمام وللمنفرد في الصلاة السرية والجهرية فيما يجهر فيه الإمام وما يسر وورد أيضا ما يقابل هذا تماما في الصلاة خلف الإمام وهو حديث جابر أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهذا يدل على أن من صلى خلف الإمام سواء كان في السرية أو في الجهرية أن ذلك يكفيه عن قراءة الفاتحة تكفيه من كان له إمام ولم يحدد الجهرية فيشمل ذلك الجهرية والسرية فهذا في الطرف المقابل، فلو لم لو لم يكن معنا إلا هذا الحديث، لقيل بأن القراءة خلف الإمام لا تجب، يكفي قراءة الإمام، فيما أسر به وفيما جهر به، وورد عندنا في الواسطة، نعم، ورد في الواسطة. نوعان من الأدلة. نوعان من الأدلة. الأول حديث عبادة كما سيأتي. وذلك أنهم قرأوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة جهر بها قراءة جهريّة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. فهنا في صلاة جهريه واستثنى واستثنى أم القرآن وحينما قرأوا خلفه في صلاة سرية لم ينهاهم عن القراءة كما سيأتي فلو لم يكن عندنا إلا هذا لقلنا بأن الإنسان يقرأ في السرية خلف الإمام بالفاتحة وسورة ويقرأ في الجهرية الفاتحة فقط لقوله فلا تفعلوا إلا بأم القرآن هذا نوع من الأحاديث التي هي واسطة بين الطرفين النوع الآخر منها هو حديث أبي هرير رضي الله عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم نعم ثم قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به أو كما قال فيما جهر به انتهى الناس عن القراءة يعني لا الفاتحة ولا غير الفاتحة فإذا نظرت إلى هذه الأدلة، نعم، القول بأن من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة بإطلاق في السرية والجهريه، هذا يعارضه بعض الأدلة الأخرى. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يقال إن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ في أم القرآن أو بفاتحة الكتاب أنه عام وأنه مخصص بما كان الإنسان فيه منفردا أو كان إماما أو كان خلف إمام لا يجهر في القراءة في الركعتين الأخرين الأخيرتين أو في الصلاة السرية نعم فالحاصل أن الحكم بناء على هذا الحديث حديث جابر فقراءة الإمام له قراءة حمله بإطلاق فيه إشكال والحديث ضعفه كثير من أهل العلم ومنهم الحافظ بن حجر مع أن الألباني قواه نعم والأخذ بما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن يعني في الجهرية إلا بأم القرآن له وجه قوي من النظر في الجمع بين هذه النصوص وهذا مشى عليه طائفة من أهل العلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن فيما يجهر به كما في حديث عبادة صلى بهم صلاة جهر بها والقول بأن ذلك يكون بأنه يجب على الإنسان أن يقرأ سورة الفاتحة بإطلاق بإطلاق فيما أسر به وما جهر به الإمام بناء على هذا الحديث حديث عبادة قول قوي له وجه من النظر. نعم وحديث أبي هريرة فترك الناس القراءة. يحتمل أن يكون ذلك ناسخا لما كان عليه الأمر في أوله. حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب خلف الإمام ثم بعد ذلك نهاهم مطلقا فتكون قراءة الإمام في الجهرية مغنية عن قراءة المأموم وكافية عنها وأنه منهي عن ذلك لسيما مع قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وهذا الأمر والأمر للوجوب. ومن جهة النظر فإنه لا معنى لقراءة الإمام فيما يجهر به لا معنى للجهر إذا كان المأموم معمورا ب يقرأ أيضا وقوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن لا شك أنها نازلة في الصلاة القراءة في الصلاة وإن كان يؤخذ من عموم اللفظ وهو مقتضى التأدب مع القرآن أنه إذا قرئ بحضرة أحد من الناس ألا ينشغل عنه بكلام وانصراف وهو يسمعه هذا يؤخذ من العموم من عموم اللفظ لكن الآية في الصلاة وهذه المسألة من المسائل التي لا يجري فيها العمل بالأحوات لأنك إن تركت القراءة بناء على القول بأنه لا يقرأ وأنه منهي عن ذلك نهاهم فلا تفعلوا مع الآية فأنصتوا فإن من قرأ يكون آثماً وعلى قول من قال بأنه يجب عليه أن يقرأ وأنه لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة بهذا الاعتبار تكون صلاته باطلة إذا ترك القراءة فمن المسائل ما يقال فيه بالعمل بالأحواض ومن المسائل ما لا يتأتى فيه هذا كهذه المسألة فلا بد فيها من الترجيح هذا تصوير لأطراف هذه القضية هذه المسألة قبل أن نتكلم على التفصيل فيها يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لو أخذنا هذا اللفظ بمجرده فإنه فيه احتمال أنه لو قرأها مرة واحدة في الصلاة فإن ذلك يجزئه أليس كذلك؟ لكن حديث المسيء صلاته كما ذكرنا في بعض رواياته عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الفاتحة ذكر له الفاتحة ثم أمره بعد ذلك قال ثم فعل ذلك في كل ركعة ومن ذلك الفاتحة مع أنه ليس بنص قاطع في المسألة أنا أريد أن أصل إلى نتيجة وهي أن هذه المسألة تعتبر من مسائل الاجتهاد كما سأوضح إن شاء الله هذا ليس بقاطع في حديث المسيء صلاته لماذا؟ قال له افعل ذلك في صلاتك كلها هل ينطبق ذلك على كل جزئية فيه لا بدليل أن تكبيرة الإحرام لا يكررها في كل في كل الصلاة ثم أيضا ذكر له الوضو في بعض رواياته نعم ولا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة وكذلك ما جاء فيه من أنه يقرأ الفاتحة وما تيسر وذلك لا يجب عليه قراءة ما زاد عن الفاتحة كما سيأتي ف فالحاصل عندنا هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يحتمل أن ذلك يكفيه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فإن قرأ مرة فإن ذلك يجزئه يحتمل يجاب عنه بحديث المصي صلاته قال ثم فعل ذلك في, صلاة في كل ركعة وهذا أيضا ليس, ليس بقاطع نعم وفي الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة في كل ركعة وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي كان يقرأها في كل ركعة لكن هذا يمكن يؤخذ منه أن الإمام يقرأها وأن المنفرد يقرأها لكن يبقى الكلام فيما تنازعته الأدلة وهو من صلى خلف الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها لأنه إمام يقرأها في كل ركع لكن من صلى خلف الإمام فهو مخاطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا إلا بأم القرآن أو كما جاء في حديث أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة كما سيأتي نعم فالحاصل أن هذه الأدلة تجاذبت تجاذبت هذه المسألة و قراءة المأموم التي فيها الخلاف وليس في قراءة المنفرد ولا الإمام إنما المأموم الأدلة الواردة فيها ما سمعتم وحديث عبادة رضي الله عنه كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر هذا عند أبي داود والترمذي فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثاقولت عليه القراءة فلما فرق قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإذا ضممت هذا الحديث لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث الآخر، نعم، وهو من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. يقوله ثلاثة، وفي صحيح مسلم. وقيل لأبي هريرة نكون خلف الإمام نكون خلف الإمام فقال اقرأ بها في نفسك لاحظ. وقوله نكون خلف الإمام يحتمل أن يكون في السرية وفي الجهرية ولم يستفصله قال اقرأ بها في نفسك فيمكن أن يؤخذ من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عن هذا أنه يقرأ بها سراً خلف الإمام في الحالات كلها في السرية والجهريه نعم وأيضا الحديث الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءه وفي بعض الروايات أنها الصبح قال هل قرأ معي منكم أحد آنفا نعم قال أبو هريرة فانتهى الناس هذا في آخر الحديث فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حينما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام هذا روح أبو داود و. الحسن والترمذي وابن القيم وبمقتضى هذا الحديث قال شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله وابن القيم وطائفة من أهل العلم أن هذا الحديث يؤخذ منه هذا التفصيل وهو أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر به فانتهى الناس حديث عبادة قال لهم فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فاقتصروا عليها وفي هذا الحديث قال لهم ما قال فانتهى الناس عن القراءة ويمكن أن يوجه مع قول أبي هريرة السابق اقرأ بها في نفسك يعني فيما لا يجهر به الإمام إذا ضم هذا إلى هذا يقال فيما لا يجهر به الإمام يقرأ الإنسان بها في نفسه ومن جهر وما جهر فيه الإمام فإنه لا يقرأ بفاتحة الكتاب ولا بغيرها لأن ذلك على خلاف المقصود من جهر الإمام لإسماع القراءة لمن وراءه نعم إضافة إلى قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا فهو مأمور بالسمع طيب كذلك في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به في زيادة وإذا قرأ فأنصتوا يكون هذا موافق لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فهذا أمر بالانصات وحديث عباده يستثني الفاتحة وحديث أبي هريرة يخبر أن الناس قد انتهوا بعد ذلك فيما جهر فيه الإمام فمن أقرب وجوه الجمع في هذا أيقال بأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها للمنفرد وللإمام وفيما لم يجهر فيما لا يجهر به الإمام بالنسبة المعموم، ويبقى النظر فيما جهر فيه، هل تقرأ أو لا تقرأ حديث أبي هريرة مع، وإذا قرأ فانصت مع الآية، نعم، كل ذلك يدل على أنها لا تقرأ الفاتحة في وراء الإمام فيما جهر به، وعموم الأحاديث، وحديث عبادة، حديث عبادة. إلا بفاتحة الكتاب وعموم أحاديث التي تدل على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج يعني غير تمام ناقصة كل هذه قد يؤخذ منها لزوم قراءة الفاتحة في الحالات كلها نعم فهذا قول قول قوي تؤيده هذه الأدلة والقول الآخر أن ذلك يستثنى منه ما جهر فيه الإمام قول أيضا قريب منه والمسائل الاجتهادية هي المسائل التي لم يرد فيها دليل أصلا أو ورد فيها دليل خفي مأخذه ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم مثل لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريضة المقصود الإسراع ولا المقصود حتى أنه على ظاهره بآخرون والنوع الثالث من المسائل الاجتهادية هو ما تنازعته الأدلة وتقابلت فيه كهذا التقابل ومثل أحاديث قضاء الحاجة الاستقبال والاستدبار النهي مع ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأشياء إذا اختلف فيها أهل العلم بناء على هذه المعطيات فإن ذلك الاختلاف يكون سائغا ولا يكون ذلك محلا للإنكار لا يكون محل للإنكار فمن أداه اجتهاده إلى شيء من هذا فلا إشكاء صلاته صحيحة ولل... والإنسان يمكن أن لا يترك قراءة الفاتحة إذا ترجح عنده شيء من أدلة إذا ترجعت عنده أدلة من قال بأنها لا تترك مطلقا ومن ترجح عنده أنها لا تقرأ فيما جهر به الإمام فذاك ولا يشدد على الناس في هذه المسألة والله تعالى أعلم أما في الصلاة السرية ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر فقال أيكم أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى وفيه في آخره قد علمت أن بعضكم خال جنيها لكنه لم ينههم عن القراءة كما نهاهم في صلاة الفجر كما في حديث عبادة ابن الصامت لكن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم توجه حيث إن بعضهم أظهر القراءة فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فلبس عليه قراءته ففرق بين الصلاة السرية وبين الصلاة الجهرية فنحن نقول بأن الصلاة السرية يقرأ فيها بالفاتحة وما زاد على الفاتحة ولا تصح الصلاة من غير الفاتحة وأما في الصلاة الجهرية فيحتمل أن يكون أن تكون قراءة الفاتحة لازمة لا تصح الصلاة إلا بها أخذ من العمومات وأخذ من حديث عباده، ويحتمل ما ذكرت إما قد يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه طيب الإنسان إذا كان لا يحسن الفاتحة ماذا يصنع كون يكون أعجمي أو يكون إنسان ما يحفظ شيء نعم إن كان يحفظ شيئا قرأ هل يشترط أن يقرأ سبع آيات كما يقول بعض الفقهاء لا يشترط لأنه لا دليل عليه نعم وإن كان لا يحفظ نعم يكون البديل عن هذا هو الذكر ما يحسنه من الذكر كما يدل عليه حديث عبد الله بن أبي أوفى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يوزئ ما يوزئ منه فقال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكفر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدرى وهو أحمد وبداوود النسائي هذا هو البديل كان أعجبيا لا يترجم له من القرآن ولا تصح الصلاة بالترجمة وإنما يكفيه هذا فإن كان لا يحسن هذا فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها اتقوا الله ما استطعتم إذا كان ذلك من غير تقصير منه هذا ما يتعلق بالفاتحة ولعله يكفي لعله يكفي وهذا المختصر لا يليق معه التطويل نعم تفضل وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية عن أبي قتادة الحارث بالربع الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين وفي لفظ عند أبي داود كان يصلي بنا فيقرأ يعني معنى ذلك أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر إلى آخره يعني حينما يكون إماما حينما يكون إماما يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين سورتين. هذا يحتمل أن يكون يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة يقرأ سورتين لكنه ليس بمراج إنما المراج أنه كانت يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة كما في الصحيح رواية البخاري وسورة سورة يعني في كل ركعة سورة نعم يطول في الأولى ويقصر في الثانية وسيأتي إضاح ذلك في التطويل في الركعة الأولى يسمع الآية أحيانا يسمع الآية أحيانا يسمعهم تعليما إعلاما أيضا أنه يقرأ نعم ولربما أيضا يصدر هذا من الإنسان والله أعلم نعم على سبيل السجية كما هو المشاهد في حال الناس في قراءتهم السرية يسمع بعض ما يقرؤون فعلى كل حال الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع ولهذا يقال يشرع للإمام أن يسمع الناس في السرية الآية ونحوها أحيانا كما يدل عليه حديث البراء كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات ومن حديث أنس أيضا نحو هذا لكن قال بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية لا يسمعهم السورة كاملة ولكن يسمعهم الآية والآيتين ونحو هذا قال فيسمع يسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية هذا يدل بظاهره على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى قراءة أطول من القراءة في الركعة الثانية يطيل القراءة في الركعة الأولى وسيأتي ما يوضح ذلك أنه كان يفعل ذلك من أجل أن يدرك الناس الركعة الأولى معه عليه الصلاة والسلام لكن مشكل على هذا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية قدر ثلاثين آية فمعنى ذلك أنها متساوية قدر ثلاثين آية فهذا الذي حمل طائفة من أهل العلم كأبي داود وبن حبان وجماعة ممن من أهل العلم أنهم قالوا إن هذا التطويل ليس من جهة قدر ما يقرأ من السورة أو الآيات بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ دعاء الاستفتاح الاستعاذة نعم وما أشبه ذلك وحمله بعضهم أيضا على الترتيل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها أو كما جاء في صفة قراءته صلى الله عليه وسلم يعني يطولها بالترتيل يطولها بالترتيل فلربما كان يزيد في ترتيلها بالركعة العولى وهذا الجواب أيضا سيأتي أن من أهل العلم من ذكره فيما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر والمغرب عفوا والعشاء وكذلك الركعة الثالثة في المغرب هل كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يقرأ كما سيأتي أنه قدرت صلاته صلى الله عليه وسلم قدرت الركعتان الأخيرتان من الظهر بالنصف من الأوليين وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بمقدار 30 آية ففي الركعتين الأخرين كما سيأتي بقدر 15 آية فهل هذا كله من باب التقدير والتخمين كما يقول ابن القيم رحمه الله وأنه لم يكن يقرأ شيئا مع الفاتحة فيما عدا الركعتين الأوليين وإنما كان يرتل القراءة حتى تكون بهذا المقدار بقدر خمس عشرة آية فهذا على كل حال احتمال لكن يوجد ما قد يرده ويرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة أحيانا مع الفاتحة يقول وكان يقرأ في العصر فاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وجاء في نفس الحديث في بعض رواياتي كما عند أبي داود وظننت أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى قال وفي الركعتين الأخرين أم الكتاب نعم يقرأ فاتحة الكتاب هذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم أنه يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ معها سورة في جميع الصلوات فيما عدا الركعتين الأوليين نعم و... ومن أهل العلم قال إنه يقرأ في الأخرين من سورة الظهر فقط من سورة الظهر لحديث أبي سعيد أنه كان يقرأ في الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية وفي الأخرين قدر خمسة عشرة آية وأنه كان يقرأ في العصر في الأوليين قدر خمس عشرة آية وفي الأخرين قدر النصف هذا يحتمل أن يكون من غير الفاتحة ويحتمل أن يكون مع الفاتحة لكن إذا قلنا بأنه مع الفاتحة فيكون النصف نصف الخمسة عشة ما يعادل الفاتحة ما يعادل الفاتحة لأنها سبع آيات على كل حال وفي حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وهذا حديث المسيء صلاته قلنا إن كثير من أهل العلم بنوا عليه أخذوا منه الأركان فهل وهو أمر والأمر للوجوب فهل هذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يقرأ في الأوليين لفاتحة الكتاب وسورة نعم أنه السلام أمر المسيء صلاته فقد يؤخذ من هذا من حديث المسيء صلاته وقال له أيضا افعل ذلك في صلاتك في صلاتك كلها وفي الرواية الأخرى في كل ركعة هل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وبصورة أخرى معها وجوبا أو على أقل الأحوال إذا أخذنا بظاهر حديث الموسيقى صلاته فإننا نقول إن هذا مشروع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في الركعتين الأولين فعلى كل حال الأقرب الله تعالى أعلم أن يقال بأنه يجوز أن يقتصر الإنسان على سورة الفاتحة في الركعتين الأولين وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان أحيانا يقتصر على الفاتحة وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ في قصة الرجل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءته بأي شيء يقرأ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ما ذكر صورة أخرى فهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على أن الاقتصار على الفاتحة أنه أمر لا إشكال فيه وأن القراءة فيما زاد على الفاتحة أن ذلك لا يجب أن ذلك لا يجب ظواهر الأحاديث حديث المسيء الصلاة تدل على الوجوب مثلا نعم وهذا الحديث أنه كان يقرأ في الأولى الفاتحة وركعه وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على بظاهره على الوجوب لكن الأحاديث الأخرى تدل على أن ما زاد على الفاتحة أنه ليس بواجب وأما في ما زاد على الركعتين في الثالثة والرابعة أو الثالثة في المغرب فهل للإنسان أن يقرأ نقول يمكن أن يؤخذ من حديث أبي قتاد هذا نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الفاتحة ويؤخذ من حديث أبي سعيد أنه كان يقرأ إضافة إلى الفاتحة، أنه يقرأ السورة، مع أنه ليس بصريح. وذكرت لكم توجيه بعض أهل العلم ذلك، أبي داوود وأيضاً ابن القيم حينما يقرأ في الظهر بقدر ثلاثين آية، وفي الركعتين الأخريين بقدر النصف. هل معنى ذلك؟ هل هذا بسبب تطويل القراءة، ترتيل القراءة؟ احتمال. هذا هذا احتمال ولكن على كل حال قد يؤخذ من بعض الأدلة التي هي أصرح من هذا أنه يقرأ أنه يقرأ وقد ثبت ذلك أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في صلاة المغرب في الركع الثالثة فلو أن الإنسان قرأ في الثالثة أو الرابعة إضافة إلى الفاتحة فإن ذلك لا لا غضابة فيه لا إشكال فيه لا إشكال فيه والله تعالى أعلم وعلى كل حال هذه الصلوات وما سيأتي من صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يحتاج معه إلى جمع الروايات الواردة من أجل معرفة الهدي الغالب عمل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الغالبة في الصلاة ولا يؤخذ ذلك من حديث واحد أو حديثين يعني يأخذ الإنسان مثلا حديثا في صلاة المغرب أنه قرأ بقصار المفصل ويجعل ذلك حكما عاما في أن السنة في صلاة المغرب أن يقرأ بقصار المفصل أو يأخذ أنه قرأ الأعراف مثلا ويقول هذه هي السنة وإنما يحتاج إلى جمع ذلك والنظر في غالب هديه عليه الصلاة والسلام في كل في كل صلاة لعل هذا يأتي إن شاء الله لكن نمر على الأحاديث التي ذكرت فيها القراءة نعم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بوالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وآله وسلم إيه نعم طيب حديث جبير بن مطعم بن عدي بن, بن نوفل بن عبد بناس القرشي رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور يقرأ في المغرب بالطور هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كان يطيل القراءة فيها إذا نظرت إلى الحديث الواردة في المغرب تجد أن أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراء فيها بطوال المفصل وبأوساط المفصل كالمرسلات وبقصار المفصل نعم وما هو أطول من هذا وهو سورة وهو سورة الأعراف جيد طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل كل ذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في المغرب وما هو أطول منه وهو قراءة سورة الأعراف من أهل العلم من استحب تقصير القراءة فيها مطلقا ولم يكره التطويل لو أنه طول أحيانا ومن أهل العلم من كرهه قال يكره أن يطول في المغرب وذكر الترمذي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في المغرب بالمفصل ثم قال الترمذي رحمه الله وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق يعني ابن رهوية ابن القيم رحمه الله كان يقول بأن التقصير في صلاة المغرب اتخاذ هذا عادة أن هذا ليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من سنة مروان ابن الحكم سنة مروان ابن الحكم وأنه قد أنكر عليه زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وقال له أتقرأ في المغرب قل هو الله أحد إن أعطيناك الكوثر وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال وقد سمعت رافضًا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليني يعني الأعراف نعم وهكذا يدل على التطويل في المغرب حديث أم الفضل في الصحيح لما سمعت ابن عباس يقرأ نعم بسورة المرسلات. قالت يا بني لقد ذكرتني قراء ذكرتني قراءتك هذه السورة يعني ذكرتني رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. شوف لاحظ هذا في آخر حياته. وهذا يدل على أنه لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الأمر يقرأ بالقصار وترك التطويل في القراءة وكذلك حديث رافع رضي الله تعالى عنه في المواقيت كنا نصلي مواقيت الصلاة كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله هذا يدل على إيش يدل على التخفيف يدل على التخفيف نعم فالحاصل أن كان تدل على المداومة على الشيء وأنه يتكرر فيمكن أن يؤخذ من حديث رافع رضي الله تعالى عنه أن غالب القراءة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب لم تكن طويلة لكنه قرأ بالاعراف وقرأ من طوال المفصل وقرأ من أوساطه كما قرأ من قصاره فالمداومة والاستمرار واعتقاد أن ذلك السنة إن يقرأ الناس في المغرب فقط بقصار المفصل هذا خلاف السنة والله تعالى أعلم لكن لا يقرأ قراءة يشق بها على الناس الناس اليوم لو قرأ فيهم يوم سورة العراف في المغرب حصلت فتنة، نعم حصلت تحصل فتنة للناس، نعم. فمثل هذه الأمور يراعى فيها هذه القضايا ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ الأعراف فلاقا في المغرب قرأها مرة هذا الذي نقل، نعم فلو أن أحدا قرأها لأناس يحتملون ذلك كان يكون الناس في مكان منفرد في مسجد لا يصلي فيه غيرهم لا ينوبه غيرهم في مزرعة في مكان وأحبوا إطالة الصلاة أن يطبقوا هذه السنة المهجورة في يوم من دهرهم فقرأوا فلا إشكال لكن ليأتي إمام المسجد والمسجد ينوبه أخلاط الناس ثم يقرأ بهم سورة العراف وإذا اعترضوا عليه قرأ عليهم الحديث هذا هذا غير صحيح لا بد من مراعاة مثل هذه الأمور نعم ودفع الفتن والشرور وأسباب الشر بين الناس أمر مطلوب حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سفر فصلى العشاء كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه خفف في القراءة والزيتون ويمكن أن يقال بأنه صلى الله عليه وسلم خفف في القراءة لأنه في سفر مراعاة لحالهم نعم وعلى كل حال لم تكن عادته الغالبة صلى الله عليه وسلم في العشاء الإطالة ومعاذ رضي الله عنه كما سيأتي لما أطال بالقراءة أطال القراءة بهم بأصحابه من بني سلمة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعلى كل حال هذا يحتاج إلى جمع الروايات الصحيحة في هذا فمن ذلك مثلا صلاة الفجر نعم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم القراءة بطوال المفصل كما عند النساء وأحمد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الواقعة وما يقاربها في الركعتين نعم بقدر الواقعة لا تعتبر قراءة طويلة هذا في الفجر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من سورة الطور نعم في حجة الوداع وهذا في الصحيحين وقرأ أيضا في الفجر بقاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى كما في صحيح مسلم وقرأ صلى الله عليه وسلم أيضا في الفجر بقصار المفصل مثل إذا الشمس كورت كما في صحيح مسلم وقرأ أيضا إذا زلزلت في الركعتين يعني في كل ركعة يعيد السورة قرأ الفاتحة وإذا زلزلت في الركعة الثانية الفاتحة وإذا زلزلت حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا وهو في أبي داود طبعا هذه يمكن يقرأها الإنسان إذا لاحظ أن الناس في حال من التعب أو كانوا في أو كان الإمام في حال من التعب أو المرض أو نحو هذا فقرأ نعم فقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وقرأ مرة في السفر أيضا كما عند أبي داود بيقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه كان يقرأ ستين آية فأكثر قال بعض الرواة فلا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما في الفجر وطرى أيضا عليه الصلاة والسلام كما عند النساء وأحمد بالروم وأحيانا بسورة ياسين وصلى بهم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى نعم وهو شك من بعض الرواة فأخذته سعله فركع وأيضا عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بهم الصفات لاحظوا هذه القراءة أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل وأحيانا كان يقرأ من قصار المفصل لكن لم تكن عادته الغالبة القراءة من قصار المفصل بل غالب حاله صلى الله عليه وسلم القراءة من طوال المفصل في الفجر وأبو بكر رضي الله عنه قرأ سورة البقرة في صلاة الصبح ولما قالوا له كادت الشمس أن تطلع قال لو طلعت لما وجدتنا غافلين قرى البقرة في الفجر وفي صلاة الظهر مر معنا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولين فاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية وكان يطيل كما ذكرنا في الدرس الماضي في الركعة الأولى وكانت الصلاة تقام ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها وهو في الصحيحين كانوا يظنون أنه يفعل ذلك من أجل إدراك من أجل إدراك الركعة و مر معنا الحديث أنه يقرأ 30 بقدر ثلاثين آية بما في ذلك الفاتحة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ كما عند أبي داود والترمذي، والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشأ هذا في الظهر وهذه تعتبر قراءة قصيرة وكذلك أيضا قرأ إذا السماء انشقت وأما صلاة العصر فكما مر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية وأيضا ما ذكرنا من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر على النصف من صلاة عفواً يقرأ في صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر يعني إذا كانت الظهر بقدر ثلاثين آية فالعصر بقدر خمسة عشر آية ووأن الركعتين الأخرىين على النصف من الركعتين الأولىين يعني بقدر سبع آيات تقريبا وأما صلاة المغرب فكما سمعتم في قراءته صلى الله عليه وسلم بقصار المفصل وطوال المفصل نعم وبالأعراف وحتى قرأ صلى الله عليه وسلم بالأنفال في المغرب وأما العشاء فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الأوليين ثبت أنه قرأ من وسط المفصل نعم ما عند النساء وأحمد وبالشمس وضحاها نعم وما قاربها أيضا وقرأ إذا السماء شقت، وذلك في الصحيحين وقرأ في سفر والتين والزيتون وهو أيضا في الصحيحين وكل هذا ليس من ليس من السور الطوال. ف... ولما قال لمعاد رضي الله عنه فتان أنت يا معاد ماذا قال له أرشده أن يقرأ بماذا بيش ها ايه فالحاصل أن الذي يظهر من سنته الغالب عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل بالقراءة بالفجر ويلي ذلك الظهر وكانت صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر نعم والعشاء لم يكن يطيل فيها عليه الصلاة والسلام ولم يكن يقرأ أيضاً من انقصار المفصل يقرأ أحياناً لكن أقصد العادة الغالبة نعم لا وأما صلاة المغرب فاتخاذ قصار المفصل عادة أن هذا خلاف خلاف السنة ولكن التطويل فيها دائما أيضا خلاف السنة والله تعالى أهلا ويراعى في هذا على كل حال مقتضيات الأحوال و ولذلك نجد صلى الله تارة يقصر القراءة وتارة يطيلها صدر نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد فلما رجع ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه يقول بعث رجلا على سريه وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان رجل من الأنصار يعمهم في مسجد قباء يعمهم في مسجد قباء فهنا في حديث عائشة يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقوله الله أحد وفي حديث أنس أنه كلما افتتح بسورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ افتتح قل هو الله أحد حتى يفرغنا ثم يقرأ سورة أخرى يعني هو يبدأ القراءة بعد الفاتحة يقول هو الله أحد ثم يقرأ بسورة أخرى وكان يصنع ذلك في كل ركعة يصنع ذلك في كل ركعة ذكر ابن منده أن هذا الرجل اسمه كلثوم ابن الهاد اللي في قصة قباء في حديث أنس الصحيحين بعض أهل العلم قال يحتمل أن تكون القصة واحدة هذا الرجل الإمام في مسجد قباء وأيضا كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية كان هو القائد لهذه السرية والأمراء السرايا هم الذين يصلون بالناس فكان يفعل ذلك لكن يرد على هذا إشكال هو أن كلثوم ابن الهاد ذكروا أنه قد مات في أول الهجرة قبل بعث السرايا فعلى كل حال يحتمل أن هذا تكرر حصل من إمام مسجد قباء وحصل أيضا من أمير سرية نعم فهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سلوه لأي شيء يصنع وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك هنا قال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحبها وهنا أخبره أنه يحبها يحب هذه السورة فعلى كل حال يحتمل أن يكون ذلك وقع الاثنين وهنا يريد سؤال وهو أن هذا الرجل فعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعله من عند نفسه فهل يجوز للإنسان أن ينشئ شيئا لما يتصل للعبادة ويتقرب إلى الله به من غير أن يأخذه عن الشارع وهؤلاء أنكروا عليه وهذا يدل على أن هذه القضية مقررة عندهم وأنه ليس للإنسان أن ينشئ شيئا من العبادات لم يتلقى عن الشارع فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ثم أقره والجواب عن هذا وعن نظائره مثل الرجل الذي قال بعد ما قال سمع الله لمن حمده فسمع النبي وسلم وأخبر عن الملائكة الذين ابتدروا تلك الله وما شابه هذا يجاب عنه بجواب واحد وهو جواب في غاية الأهمية ورد به على أهل البدع لأنهم يلبسون بمثل هذه النصوص فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك وقع في زمن التشريع وقع في زمن التشريع فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فصار ذلك من العمل من العمل المشروع فليس لأحد بعد ذلك أن ينشئ عبادة اقتداء بهؤلاء وما يدريه أن الشارع يقره عليها أو لا يقره وقد قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة فنحن مخاطبون بهذا، فتلك وقائع أقرها الشارع، ولا يجوز لأحد أن يتشبث بشيء من هذا، ويتخذه أصلا، ويترك النصوص الواضحة، الصريحة، المحكمة، التي تدل على أن كل بذعة ضلاله، وأنه لا يجوز الابتداع في الدين، فإن هذا هو ماخذ أهل الشبهات والأهواء. يتعلقون بمثل هذه الوقائع التي قد تنزل على أحوال معينة ويجعلونها أصلا يبنون عليه ما ينشئونه ويبتكرونه ويبتدعونه من أهوائهم وبدعهم وضللاتهم فهذه طريقة أهل الأهواء في ومنازعهم في النظر في النصوص والجادة والطريق الصحيح هي الأخذ بالمحكمات وترك هذه الأشياء التي يمكن أن يكون لها محامل وتنزل على أغضاع وتوجه بتوجيهات تناسبها فعندنا الأصل الكبير ويؤخذ من هذا الحديث فضل السورة بطبيعة الحال ويأخذ منه أيضا أن الإنسان لو قرأ ذلك لو فعل الآن لو واحد يفعل هذا الآن فماذا يقال له ماذا يقال له قال له إشكال النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل لكن أيهما أكمل ما هو الأكمل والأفضل أن يقرأ الإنسان سورة قل الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بأن الله أحبه أقره عليها ويقرأ سورة. ولا فرق بأن يفتتح بقوله الله أحد، كما في هذا الحديث. هذا هنا كان يختم حديث عائشة وحديث أنس إن كان يفتتح. لا فرق. إن كان يقرأ قوله الله أحد مع كل سورة. فا أيهما أكمل وأفضل أن يقتصر على سورة ولا يكرر قوله الله أحد معها أو يقرأ معها قوله الله أحد؟ أن يقتصر. على سورة بعد الفاتحة من غير ذكر قوله الله واحد وما السبب في هذا إيش السنة وتبعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هديه أكمل الهدي يعني مثلا في التلبية أو في غير التلبية الناس اللي أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على صفات على صيغ قالوها نعم في التلبية مثلا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أشياء أقرهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا أكمل أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وهكذا أيضا في العمل ابن عمر كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة نحن نقول ابن عمر كان أكثر الناس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا فرخص كثير من أهل العلم بالأخذ ما زاد على القبضة أخذا من هذا لكن أيهما أكمل هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتعرض للحيته ولا يأخذ مزاد عن القفضة ف وهكذا هذه قاعدة عامة مفيدة نعم كيف؟ في الحج في الحج إذا كان في نصفك الحج الأمر نعم لكن هذا فعله ولم يكن ي... ولم ينقل ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالسلام ثم أيضا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن الله أحبه هل لمجرد أنه كان يقرأ سورة قلها الله أحد ولا لأنه ذكر أمرا آخر قال إنها صيفة وإني أحبها لهذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه لا لأنه كان يقرأها في كل ركعة حتى لو كان الأمر منوطا بهذا فالجواب نقول هادي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ليه؟ لأن المزية لا تقتضي الأفضلية لو فرضنا أن الله أحبه لأنه كان يقرأ سورة قوله الله مع أن هذا ليس بظاهر الرواية لو فرضنا فنقول المزية لا تقتضي الأفضلية هذه قاعدة ذكرها كثير من العلمة القراثي في فروق وغيره الآن هذه يحتاج إليها في أشياء كثيرة علي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى فهذه مزية لم يقولها لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان رضي الله عنه لكن هل المعنى هذا أنه أفضل منهم لا المزية لا تقتضي الأفضلية وهكذا زوج عثمان رضي الله عنه ابنتيه ولم يحصل ذلك لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم مزايا لكن المزيئة لا تقتضي الأفضلية ما هو بأفضل منه وقال عن عمر بأنه إذا رآه ما رآه الشيطان في فج إلا سلك فج آخر مزيئ لكن ليس بأفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه نعم فضل وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاد فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشا فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة نعم لاحظ الآن هذا في أي صلاة في صلاة العشاء في صلاة العشاء نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ رضي الله عنه وإمام مسجد نعم وهذا تشريع فيقال في, في صلاة العشاء يقرأ بنحو هذا غالبا نعم الله تعالى أعلم يقول ما حكم تعليق بعض الأئمة إعلان سنقرأ في يوم كذا سورة الأعراف في المغرب لا, لا يشرع هذا لا يشرع والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ بهم سورة الأعراف ما قال لهم ترى سنقرأ سورة الأعراف فإعلام الجماعة بمثل هذه الأشياء أنه سيقصر الصلاة جيد أو أو نحو هذا مما قد سيجمع مثلا الصلاتين ليس من العمل المشروع سنطيل في القراءة اليوم كيف كيف لا بعد ما سلم صلى في مكة بعد ما سلم قال لهم ذلك أي بعد الصلاة بعضهم يقول سلم تسليما خفيفا ثم قال ذلك نعم ما قاله في الأول يوم أقيمة الصلاة أبدا ولذلك لا يشرع أن يقول الإمام للناس ترى اليوم سنقصر كيف؟ قال لهم أتموا صلاتكم نعم إذا كان إيش هو هذا إذا هو الكلام في السفر ومتى يقصر إلا في السفر لا يقول لهم سنقصر حتى لو كان في البلد وهو مسافر وصلى بأناس لا يقول لهم سنقصر لكنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته ما سلم قال إن قوم سفر فأتموا صلاتكم يقول إذا جمع المسافر صلاة الظهر والعصر وصلىها رباعية ولم يقصر هل عليه شيء أم أنه يكون مخالفا للسنة فقط المشروع في في السفر القصر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وبمسعود رضي الله تعالى عنه لما صلى خلف عثمان رضي الله عنه أربعا تمنى أن يكتب له منها ركعتين نعم ومن أهل العلم وهقو معروف لابن حزم أن الصلاة لا تصح في السفر إلا قصرا إلا قصرا وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين فزيد في صلاة الحضر و وهو قرت صلاة السفر فمثل بن حزم ونوافقه يقولون بأنه إن صلى في السفر أربع فقد زاد فكأن صلى في الحضر ستا مثلا أو وعلى كل حال عثمان رضي الله تعالى عنه أتم لعذر واقتدى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأقرب الله تعالى أعلم أن المسافر لو أنه أتم الصلاة فإنها تصح مع المخالفة يكون قد خالف السنة ويكون ذلك نقصا في صلاته لكنها تصح تجزئه والله تعالى أعلم كيف سم ولا هو مقيم نازل في مكان لا احنا نقل في السفر ايا كان في السفر حينما نحكم له بانه مسافر نحكم له بانه مسافر صلى اماما او منفردا جيد نحكم له انه مسافر سواء قلنا انه اقام يوم او يومين او اذا قلنا ان ذلك لا يحد في مدة الاقامة المقصود انه اجرينا عليه حكم السفر ايا كان نعم والعلم عند الله عز وجل لعل هذا يكفي يكون عندنا درس إن شاء الله تعالى في المرة القادمة أسبوع الجاي بإذن الله ويكون آخر درس في هذا العام إن شاء الله ولعلنا ننهي فيه إن شاء الله تعالى ما يتعلق بسجود السهو والكلام على سجود السهو يحتاج إلى جمع الروايات الواردة الصحيحة من أجل أن يخرج الطالب العلمي تصور متى يسجد قبل السلام ومتى يسجد بعد السلام وأرجو أن يسع الوقت لإنهاء الله ما